بسم الله الرحمن الرحيم قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر لم اكف كذلك قال ربك حَمَلَتْ غُفَنًا ثَقَبَ بِهِ مَكَامِنَ قَصْوِيَة وَلَا ذَهَبٍ تَحْتِهَا أَنْ لَا تَحْزَنِي أَنْ لَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُكِ تَحْتَكِ سَرِيًا وَهُذِهِ إِلَيْك بِكفَّ عَن نَّفْسِكَ فَسَاقِطٌ فَسَاقِطٌ عَلَيْكَ رِقَابٌ جَنِي وَقَدْ يَعْمَىٰ فَمَا تَرَىٰ إِنَّمَا تَرَىٰ مِنَ الْبَشَرِ يومها <صفيق> تحنله قالوا يا مريم لقد <دقل> جئت شيئا بريئا <سؤال> يا مريم فأشارت إلي mind them them Martin. اسْمَعْ بِنِمْ وَأَخْصِفْ يَوْمَ يَكُونُ مَا يَوْمَ يأتوننا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لما تردد ما لا يسمع ولا في كفك ترفعني اتدعني اهبك صراخا سوي يا الشيطان إن الشيطان كان للرحمن مَنْ سَكَرَكُمْ مِنْ رَوْحٍ مَا مَفْسَحُونَ لِجَيِّقَانِ وَلِيَا لا الا التنتهي لا قوم من وَلَمَّ عْتَسَ لَهُمْ وَمَا يَحْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا ja في الكتاب نوسى فقر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمو أهله بالصلاة وَقُفْ فِي الْكِتَابِ إِذْ رُسِ إِنَّهُ كَانَ صديقا نبيا مكانا عليا صِدْقًا تَنزِيلًا وَرَفَعَ لَكَ مَكَانًا